الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا نصرح وكسرت لَن نّي انقوا و ألقى ربنا للكل كون فإن فا اذا خواقفا صدر ایلی ربک صدر صدق الله الاریم